فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يبتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الآلاء ولسوف يرضى